قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِمَّ قَبْلَهُ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هو أشد منه قوة أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الضَّهَاءَ قَدْ لَكَ مِنْ قَضْلِهِ مِنْ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا أَشَدُّ مِنْهُ ولا يسالون عن ذنوبهم لمجرمون فلا يسالون عن ذنوبهم لمجرمون فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه يَا لَيْتَ مَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَامُوا إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ وَقَالَ, العلم ويلكم وقال العلم ويلكم اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَابُ قَاِ غَمًا آممَنَ وَعََّ قَالِحَا وَلَا يُلَ قهَا إِلَّ الصَّابِرون وَلَا يُلَ قهَا إَِّ الصَّابِرُون فَخَتَفْ نَابِهِ وَبِذَارِهِ لِأَبْ فَخَسَفْ نَابِهِ فمَا كانََ لَهُ مِن فأت يصُرونَهُ مِن دُ الَّهِ وَمَا كانَََِلمُ تَصِرين فمَا كان وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَا كَانُوا بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَا كَانُوا بِالأَمْسِ يَقُولُونَ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ يقولُونَ وَكَأَن النَضضاهَا يَرسُ تُر قَلمََ شَابُ مِن عذادِهِ وَيَقُدِ لَول أَمْ مَنْ نَّ اللَّهُ عَلَنَا لَ خَسَفَدنَا لَولأَمْ مَنْ النََّهُ عَلَنَا لَ خَسَفَنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وََيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ إِلَّا الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ جَعَلْنَاهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُدْوَانًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُسْتَقِيمِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَاتِ فَلَهُ خَيْرٌ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 فلا يجذى الذين علموا الشيئات إلا ما كانوا يعملون